إذا حلف عندك لكاب عمر بسم الله إذا حلف على منع الكلام أو الانفاق هل يكون موليا؟ لم يحلف عن على الامتناع عن الوطن وإنما حلف على الامتناع عن الكلام أو الانفاق هل يكون موليا؟ نعم حسنت فيه قولان للعلم العلم والصواب أنه لا يكون موليا. نعم الزهري يقول إذا حلف لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فلسر مون فما إذا ترك مسيسها فيوقف يمهل عشر أربعة أشهر ثم بعد ذلك يوقف إذا مضت هذه المدة وتضررت أو رفعتهم قبل ذلك رفعت المرأة فلها أن ترفع المرأة ولا يمهل مثل الموني الموني يمهل كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر لكن هذا لها أن ترفع قبل وأتقول تأذيت بهذا لكن هذا اذا حلف أنه لا يطأ أهله يترك إلى أن تمضي هذه الفترة إذا مضت هذه الفترة يوقف بعدها كما سيأتي أما الذي يحلف على تركه لم يوقف من أول الأمر إذا رفعته الزوجة القاضي يوقفه ولا يمهل الفترة هذه لأن هذا ليس بإله يعني بالإله الحكمي وإذا حلف بالله لا يطاها إن شاء الله نعم فيه خلاف يكون موليا نعم وبالناجشون يقول لا يكون موليا نعم احسنته وهذا الخلاف مبني على مساله خلافية بينهم هل الاستثناء يحل اليمين أو رافع للكفارة فابن القاسم يرى انه رافع للكفاره ولا يحل اليمين فيكون موديا لانه يرى ان الاستثناء رافع للكفاره فحسب واما اليمين يريد عنا ما هو عليه فلا يرفع اليمين الاستثناء وانما يرفع الكفارة وابن الماجشون يرى انه يحل اليمين كأنه لم يحلف إن هذه على العلم غير عازم والذي يضابنه لا يكون موليا إذا استثنى لا يقعها إن شاء الله بسم الله قال رحمه الله المسألة الثامنة في مدة الإلاء تقدمت الإشارة لهذه المسألة وهي مسألة مدة الإلاء فكم هي مدة الإلاء تقدمت مع ذكر الشروط أن يحلف على ترك الوطن أكثر من أربع اشهر هذه مسألة خلافية بين اهل العلم فمنهم من ذكر الأرماء ومنهم من ذكر غير الأربع كما سياتي قال اختلف العلماء فيها على قولين أحدهما قال الأكثر هذا رأي جمهور أهل العلم وهو رأي الحنابلة والشافعية وكذلك أيضا رأي جماعة من السلف أنه يكون الإلاب بضرب أربعة أشهر فصاعدا أو يحلف على أربعة على أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فصاعدا هذا قول آخر يحلف على أكثر من أربعة أشهر أنه لا يطأ أهله ولا يأتي زوجته هذا قلنا اما إما الثلاثة رحمه الله حاش أبا حنيفة قول مالك ومالك وأحمد قال رحمه الله اختلف العلماء فيها على قولين أحدهما قال الأكثر الاربعه الأشهر فسحة للزوج يترك فيها ويمهل ولا يتعرض لفسحة له لها أربعة الأشهر بعد الأربعة الأشهر يوقف كما في الآية قال الأكثر الأربعة أشهر من للزوج لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لاجلها فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم كما في الآية الذين يبنون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم. فهذه أو هذا ظاهر هذه الآية التي ذكرت فإن فأو فإن الله غفور رحيم ظاهر الآية التي ذكرت في الإلاء أنه يتربص فيه أربعة أشهر على ظاهر القرآن وبعد الأربع أشهر يكون معه كلام ولا يمهل ولا تكون له فسحة بعد الأربع أشهر الفسحة في الأربع أشهر فقط وبعدها فلا قال لا حرج عليه فيها ولا كلام معه لأجلها فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم ويوقت له الأمد وتعتبر حاله عند غضائه هذا قول جمهيرها العلم كما سمعت وقال آخرون وهو قول عطاو الثوري واصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة وحنيفة وأصحابه قول أبي حنيفة وأصحابه قول عطاو أن الإله يكون يقول على أربعة أشهر فصاعدا اولئك يقولون على أربعة على أكثر من أربعة أشهر فصاعدا أما الأربع اشهر فسافلا فليس في يحلف على أربعة أشهر فسافلا فهذا ليس فينا وإنما الإله يحلف على أكثر من أربعة أشهر لا يطاع أهله فصاعدا وهذا القول الآخر أربعة فصاعدا فإذا حلف على أربعة أشهر فهو مول وعندما تقدم ليس بمول قال وقال آخر يمين أربعة أشهر موجب موجب الحكمة وظاهر الآية يقتضي أنها لمن آل أكثر من أربعة أشهر صدق ظاهر الآية يقتضي أنها لمن آل أكثر من أربعة أشهر وأما أربعة أشهر فلا ما هو ظاهر الايه ما يدل عليها ولا كذالك دون أربعة أشهر قال وظاهر الآية يقتضي انها لمن ال اكثر من أربعة أشهر لأنها لا تقلو من ثلاثة تقديرات الأول للذين يؤلون من نسائهم اكثر من أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر يتربص بهم أربعة أشهر هذا تقدير الأول للآية للذين يؤلون من نسائهم تربص تربص أربعة أشر يكون التقدير للكين يقولون من نسائهم أكثر من أربعة أشر تربص أربعة أشر يتربص بهم أربعة أشر إذا آلوا أكثر من أربعة أشر يتركون أربعة أشر وينت美味وا بهم أربعة أشر وبعد الأربعة الأشر فلا هذا ظاهر الآية إن الله ذكر اليمين في الذين يؤلون من نسائهم ثم قال كيف اولين حكمهم يتربص بهم أربعة أشر هم حلفوا أكثر من أربع أشهر يتربص بهم أربع أشهر وبعد الأربع أشهر يكون الخطاب إليهم يوجه بالرجوع إلى أهلهم أو الطلاق من فيئة أو الطلاق هذا ظهر الآية قال الثاني التغذير ثاني للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر هذا بين شمن القلق هذا التقدير على قول بهنيفه وانكوفه وعقاوى الثوري للذين يقولون يكون تقدير الايه هكذا معنى هذا القول للذين يقولون من نسائهم 14 تربص اربعه اشهر كيف هذا هذا فيه شمن القلق بخلاف الاول الذين يقولون من نسائهم اكثر من 14 يتربص بهم 14 تتربص اربع اشهر واما هذا الذين يقولون ان نسائهم اربعه الشرط تتربص اربع اشهر, تربص أربعة أشهر هذا ما فيه تنقل فائدة هذا التقدير قال الثالث للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر هذا باطل قالوا أقل من أربعة أشهر لتربص بهم أربعة أشهر هذا لا شك بطلانك من سيئتي لعندنا قول قويان القول الأول أقوى والقول الثاني مرجوح وأما على التقدير الثالث فهذا باطل قال فالثالث باطل قطعا لا شك الذين يؤلون من نسائهم تربص يعني تربص أربع أشهرهم ألو أقل أقل من أربع أشهر تربص أربع أشهر هذا لا شك أنه غير مقصود من الآية ولا تقدر به الآية يصلح هذا فيها قال في الثالث باطن قطعا والأول مراد قطعا ولا شك هذا الذي رجح الإمامه الصواب الثالث الأول مراد قطعا وهو مذهب الجمهور كما سمعته أنه يحلف أكثر من اربعه أشر على ترك الوطن ومن هؤلاء لأم الأربعة لأم الثلاثه شافع مالك وأحمد وهو غلب ثور ايضا قال والثاني محتمل للمراد احتمال بعيدا الثاني فيه احتمال للمراد لكنه بعيد كما قال بعيد للذين يقولون من نسائهم أربعة اشهر تربص أربعة هذا فيه احتمال لكن الأول واضح في الدلالة وفي التقدير للذين يترب يتربص أول الذين يقولون من نسائهم 14 أشهر أكثر من أربعة اشهر تربص أربعة يتركون ويمهلون ولا يتعرض لهم إلا إذا مرت أربع أشهر فإنهم يقفون بعدها كما سيأتي هذا هو التقدير الذي يدل عليه ظاهر الآية وأما الثالث فهو ظاهر الوطلان وأما الثاني فهو محتمل للمراد احتمالا بعيدا قالوا الثاني محتمل للمراد احتمالا بعيدا والأصل عدم الحكم فيه فلا يغضى به بغير دليل يدل عليه صدق وصل عدم الحكم فيه فلا يضع به بغير دليل يدل على هذا التغذير ان يقول تركوني ليش تمسكوني عند الأربعة أشهر توقفوني والله يقول للذين يتربصون أو الذين يقولون من نساهم تربصتت أربعة أشهر وأنا حلفت على مدة أربعة أشهر ما لكم حق علي ما لكم حق علي حلفت أنا على أربعة أشهر فما لكم حق علي كما سيأتي قال ان يقول حلفت على مدة هي لي الله قال تربص أربعة أشهر هذه المده لي فليس يعترضون علي هذه المدة لي لا يعترض علي فيها أنا ما حلفت على زيادة حتى تمهلوني وعند الأربعة يكون إيقاف فليس لكم حق عليا فان الزوجان يقول لهم ليس لكم حق عليا لكن إذا أردت أن أنا زيد وأنا ما حلفت على زيادة حلفت على أربعة أشهر لي امهلني الله سبحانه وتعالى وأعطانيها الله جل وعلا وغدرها لي فليس لكم التعرض عن يعني له ليس لكم التعرض له ممكن ان يحاجهم بهذا يقول انا حلفت على مده هي لي وهذا صحيح ولا, ولا كلام معه لو قال هذا شيء قالوا للزوج أن يقول حلفت على مده هي لي فلا كلام معي وليس, وليس عن هذا جواب صحيح ما يستطيعون يجيبون كرسي يجيبون عن هذا لو قال لهم مثل هذا القول الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر وأنا حلفت اربعه اشهر فالله يقول تربص أربع أشهر تروقوني حلفت أربع أشهر فما لكم إيقاف إلا إذا أردت زيادة فهذا شيء ثاني وأنا يميني صبت على أربع أشهر وهذه فترة الإيمال حاصل قول الأول هو صار قول جمهور أهل العلم أنه يحلف أكثر من أربع أشهر فإن حلف على أربع فدون فليس بمول إن حلف على أربعة فأكثر فهو مولن حكما وشرعا وأما إذا حلف على دون الأربعة اشهر فهذا من حيث المعنى هو حالف يكون موليا من حيث المعنى أما من حيث الحكم الشرعي حيث الإله الحكم المعلوم فهذا ليس بمولن فهذا له أن يبر بيمينه فمثلا يحلف شهرا أنه ما يتي أهلا أو شهرين أنه ما يتي أهلا فهذا له أن يبر بيمينه الرأى المصلح في هذا الأمر في المواصلة تأديبا للأزواج فله أن يواصل وإن أراد أن يحنث يحنث وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر بيمينه لما حلف أن يعتزل نساءه شهرا فبر بيمينه عليه الصلاة والسلام ولكفار عليه من بر بيمينه يحلف شهرا أنه لا يأتي زوجته آذته أو حصل شيء من النشوز منها فأراد تأديبها فحلف أن لا يطأها شهرا فهذا مخير بين البرب اليمين وبين الفيئة وبين الفيئة ويقن معها الكفارة إذا كان قبل المدة التي حلف عليها وأراد أن يرجع فإنه كفر كفارة يمين في هذا الحال وإن أتم الشهر أو الشهرين الذين حلف عليهم فليس عليه كفارة طيب وإن حلف ولم يقيد بمدة معينة فهذا يمهل أربعة أشهر فإن مضت فهو بالخيار إذا قال الله لا أطأ امرأتي وما قال شهرا ولا شهرين ولا أكثر من أربعة ولا أربعة حلف على مدة غير معينة فهذا يمهل اربعه أشهر يترك أربعة أشهر فإن مضت فهو بالخيار إما أن يطلب وإما أن يرجع ويفي فهو الخيار فإن رجع فهي زوجته هي زوجته فهي كما أنها قبل اليمين زوجة تكون بعد الفياء أيضا كذلك زوجة وإن مضت الأربعة ولم يرجع يوقفه القاضي وترفعه إلى ولي الأمر ترفعه إلى القاضي فيوقفه إما أن يفيء وإما أن يطلب فهذا بالنسبة الذي لم يقيد بمدة معينة حلف من غير تقييد بشهر ولا أربعة ولا أكثر فهذا كما سمعته يكون بالخيار إما أن يرجع إلى نكاح امراته وهي زوجته قبل وبعد وإما أن يواصل فيوقف إذا واصل يوقف إذا واصل تضرب له هذه المدة اما إذا رجع عليه كفارة وإذا واصل أربعة أشهر مثلا يوقفه الوالي فإن فاء ورجع عليه كفارة وإن طلق مع عليه كفارة إذا طلق مع عليه كفارة لكن إن فاء ورجع بعد الأربعة أشهر يكفر كفاره يمين لأنه حلف حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير يكفر عن يمينه وهذا اتى الذي هو خير له فعليه كفاره يمين تبقى في الذمه قال رحمه الله هذه مثلا الآن هي المساله الثامنه تتعلق بالايه في مده الانا المساله تتعلق بمدة ان الى كم هي يقال له انه مول حكما من حلف على الصحيح على أكثر من أربع شهرتين منها هذا هو الصواب إن شاء الله وعليه الجماهير قال رحمه الله المسألة التاسعة قوله فإن فاؤوا والمعنى إن رجعوا هذا معنى فاؤوا فإن فاؤوا أي رجعوا تقدم الكلام عليها ضيعنا هذا المعنى القسطي فانفاؤه قال قوله فانفاؤه والمعنى ارجعوا والرجوع لا يكون الا عن مرجوع عنه صدق الرجوع لا يكون الا عن شيء مرجوع عنه هذا شيء معلوم رجع اي عن شيء مرجوع عنه يقول قولا لن يرجع يقال فلن رجع اذن هو رجع عن مرجوع عنه معلوم قال رحمه الله والرجوع لا يكون الا عن مرجوع عنه وقد كان وقد تقدم منه يمين واعتقاد تقدم منه يمين واعتقاد فهو يرجع عن يمين ويرجع عن اعتقاد وعزم من وعزم فاذا رجع فعله كفاره وقد تقدم منه يمين واعتقاد فاما اليمين فيكون الرجوع عنها بالكفاره اليمين يرجع عنها بالكفارة يكفر وخلاص انتهى انتهى الأمر بقي الاعتقاد العزم الذي كان عليه بماذا يرجع عليه يرجع عنه, يرجع عنه بالفعل يطأ أهله, يطأ أهله أما اليمين التي حلفها فيرجع به الكفارة عنها فالرجوع أو فالرجوع لا يكون إلا عن مرجوع عنه وهذا سيرجع عن شيئين عن يمين وعن اعتقاد عزم كان يريد أن يمضيه أن يمضيه أنه لا يأتي فأما اليمين فالرجوع عنها بالكفار انتهى بقي الاعتقاد والعزم ذلك الذي كان عنده بأي شيء يرجع عنه يرجع عنه بالفعل يطأ أهله وما يكفي يقول أنا قد رجعت خلاص قد رجعت عن ما تقدم قال لا لابد من وطأ لابد من أن تطأ إن لم يكن هناك عذر ومانع من الوطأ لماذا لا تطأ وأنت قد رجعت يقول والله قد رجعت قلنا لا لابد من وطأ لابد من هذا حتى يعلم انك قد رجعت اما اليمين فقد رجعت عنها بالكفاره انتهينا علمنا انك رجعت عن يمينك لكن بقي هذا الامر باي شيء ترجع عنه ترجع عنه بالفعل واما مجرد قول قد رجعت ما يكفينا ما يكفينا قد رجعته قال رحمه الله والرجوع لا يكون الا عن مرجوع عنه وقد, تقد وقد كان تقدم منه يمين واعتقاد فاما اليمين فيكون الرجوع عنها بالكفاره لانها تحلها كما تقدم معكم واما الاعتقاد فيكون الرجوع عنه بالفعل لان اعتقاده مستتر لا يظهر الا بما يكشف عنه نعم اعتقاده نحن ما نعلمه فلا يظهر لنا هذا الاعتقاد الا بما يكشف عنه وهو الفعل وهو الفعل علمنا أنه خلاص العجم في عزم عنده لما فعل علمنا انه ما عنده عزم لكن يقول لنا الرجعته كفر ما علمنا أنك خلاص تركت العزم ذاك ما علمنا فهذا ما نعلمه إلا بالفعل هذا شيء فالرجوع عنه بالفعل الاعتقاد واليمين الرجوع عنها بالكفارة هذا الحاصل قال وأما الاعتقاد فيكون الرجوع عنه بالفعل أي لأن اعتقاده مستتر لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فعل يتبين به يتبين به كحل اليمين بالكفارة كحل اليمين بالكفارة أو إتيان ممتنع منه يأتي ممتنع منه حلف أن يزور زيد فيحل هذا اليمين بالكفارة أو يزور زيد أو يزور زيد فإذا زار زيد عرفنا أنه قد حل اليمين بحل اليمين اليمين في الحلف الآخر هذا تحل بالكفارة وتحل أيضا كذلك بما حلف أنه لا يأتيه فيأتيه إثيان منتنع منه قال والله لا أزور زيدا فالآن كيف يحل يمين هذا بواحد من شيئين إما بالكفارة من حلف على يمين فرأى غيرها خير فليت الذي هو غيره الكفر عن يمينه، شيئين إما بالكفارة أو بأيش؟ أو بالاتيان، باتيان يعني بالفعل هذا، فيذهب ويزور زيد الذي امتنع منه باليمين يزور زيد، فإذا زار زيد وإن لم يكفر، بقي الكفار عليه، إذا زار زيد وإن لم يكفر عرفنا أنه حل يمينه، عرفنا أنه قد حل يمينه، فيكفر في هذه الحالة، وإذا كفر قبل الزياره عرفنا أنه حل يمينه أيضا، أنه حل يمينه فله أن يزور زيد، له أن يزور زيد. فإن أتى بيمين أخرى لا زر زيد فتلزم كفارة أخرى. إذا قد كفر بالنسبه لما تقدم كفره ثم عاد لليمين فعليه كفارة أخرى. هذا بالنسبه لغير الاله أما الاله فعندنا كما تقدم يمين واعتقاد. فاليمين حلها بالكفارة والاعتقاد حله بالفعل. فيترك العزم هذا بالفعل لأن نعلم أنه ترك العزم على عدم إتيان أهله. طيب. قال رحمه الله إلا بما يكشف عنه من فعل يتبين أنه كحل أنه طيب يتبين به كحل اليمين بالكفارة أو اتيان ما امتنع منه فأما مجرد قوله رجعت فلا يعد فيئا نعم يقول رجعت رجعت وتأتي أهله هاتي أهلك فهي الضرر لازال حاصل هذه كلمة رجعت ما ترفع الضرر عن المراه ما ترفع الضرر عن هذه المرأة وإنما الذي يرفع الضرر عنها هو ما سمعته الوقت ومجرد هذه الكلمة ما يعد فيئا أنه خلاص قد رجعت يرجع عن هذا ويفيء بالفعل قال فأما مجرد قوله رجعت فلا يعد فيئا وإذا ثبت هذا التحقيق فلا معنى بعده لقول إبراهيم وأبي قنابة إن الفيء قوله رجعته صحيح صدق فلا معنى لقول إبراهيم وأبي قنابة إن الفيء قوله رجعته فإذا قال رجعته معناه أنه قد فأ لا لابد من الفعل فإن المرة متضررة يقول رجعت وما جاء أهله الضرر لازال حاصلا لازال حاصلا بها ونحن نقول لا قد فاء لأنه قد رجعت كيف ذا والمرة لازالت تشتكي لازالت تشتكي والقاضي خلاص يقول قد قال رجعت انتهينا كيف رجعته والضرر لازال حاصلا فهذا لا يصلح أن يكون فيئا رجعته هذا التحقيق جميل وإذا ثبت هذا التحقيق فلا معنى بعده لقول ابراهيم وأبي قلابة ان الفيء قوله رجعت اما انه اما تبغى هنا نكته وهي ان يحلف فيقول والله لقد رجعت فهل تنحل اليمين التي قبلها ام لا هو قد تقدم معنى انه حلف للذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا طيب الآن هذا كما سمعت حلف يمين المتقدمه ثم بعد ذلك حلف وقال والله قد رجعت والله قدر فهل اليمين المتقدمه التي آل بها تنحل بيمينه والله قد رجعت أو لا تنحل هذه مساله أم تبقى عنده يمين يمينا تحتاجان إلى كفارتين فلا نقول هذا اليمين قد حلت اليمين الأولى بل عنده يمينان اليمين الأولى التي الى بها واليمين الثاني التي يريد أن يحل اليمين الأولى بها أو التي يريد أن يرجع عما تقدم من الفي فيقول والله لقد رجعت فهل تلك اليمين تنحل وتبقى معنا هذه اليمين فيكفر عليها هذه فقط أم يكفر على الثنتين قال أما انه تبغى هنا نقطة وهي أن يحلف فيقول والله لقد رجعته فهل تنحل اليمين التي قبلها أم لا؟ قلنا لا يكون فيئا لا يكون هذا فيئا إذن ما تنحل اليمين متقدم فيعلم ما هي عليه فيعلم ما هي عليه وهذه يمين أخرى ما تنحل بها المتقدمه لأن هذا والله لقد رجعتما هو في فاذا اليمين دعونا على ما هي عليه للذين يؤلون من نسائهم قلنا لا يكون فيئا لأن هذه اليمين توجب كفاره أخرى في الدمى هذه يمين اخرى فتوجب كفاره اخرى بالدم لانه كما تقدم معكم اذا قال ترجعوا او اكد ذلك باليمين هذا لا يكون فيا فكيف نحل به اليمين المتقدمه فهذا يمين وتحتاج الى كفاره ان لم في بها وتلك اليمين تحتاج الى كفاره ان فاء ورجع قال رحمه الله قلنا لا يكون فيئا لان هذه اليمين توجب كفاره اخرى في الذمه وتجتمع مع اليمين الاولى ولا يرفع الشيء إلا بما يضاده وهذا تحقيق بالغ هذا امام رحمه الله امام في العلم قال حاصل يا اخوان هذه المساله فان فاء اي رجعوا عندنا شيئان متقدمان يفي منها الشخص ما هما اليمين والعزم الاعتقاد أحسنته فبماذا يا أبا عمر يفي باليمين يمين بالكفارة والعق... اعتقاد هذا العزم بالفعل أحسنته من خالف في هذا وقال يفي بقوله رجعته محمد نعم أبو قنابة وكذلك إبراهيم نخي حوله قالوا إذا قال رجعته فطيب إذا حلف والله لقد رجعته هل تنحل اليمين المتقدمه تنحل ما تنحل أحسنت اسماعيل ما تنحل قالوا لا يرفع الشيء إلا بما يضاده وهذا ما أتى بالفعل الذي هو يعتبر ضد اليمين التي قد حلف من أجل الامتناع بها فإذا أتى بالفعل يكون قد انحل المتقدم قد انحلت اليمين أما يمين مثل يمين فلا ينحل اليمين إلا بما هو مخالف لا بالفعل يفعل وتكون قد انحلت اليمين قال رحمه الله المسألة العاشرة وقل جاء اللغة جاء يا صبري طيب قال رحمه الله هذه مسنه طويله غني لكن نقراها المسنه العاشره اذا كان ذا عذر من مرض او مغيب مسافر غايب ما هو موجود كان عذر من مرض او مغيب ما هو موجود قال المسنه العاشره اذا كان ذا عذر من مرض او مغيب فاقولوا رجعت فئ كلام جميل اذا كان مريض ما يصير يعني ياتي وقال رجعت ما نقول يقول لا افعل انت تفعل لابد لا بد أن تطع ما يكفينا رجعته كما تقدم في المسألة الأولى لا هذا نكتفي منه بقوله رجعته لأنه معذور ما يستطيع أن يطع الآن مريض ما يستطيع أن يطع فنكتفي منه بقوله رجعته والأول الصحيح الذي ليس له عذر ما نكتفي منه بقوله رجعته لا بد أن يفعل لا بد من هذا وهكذا اذا كان مغيبا هاتفه بعض الناس القاضي مثلا ما حضر ما استطاع وقال قد رجعته فإذا جاء يلزم بالفعل بعد ذلك وهذا إذا شفه يلزم بالفعل يلزم بالرجوع بالفعل لكن حال العذر يعذر ويقبل منه رجعته قال المساله العاشرة إذا كان ذا عذر من مرض أو مغيب فقوله رجعته فيء قالوا الحسن وعكرما وقال مالك يقال له كفر أو أوقع ما حلفت عليه فإن فعل وإلا طلقت عليه إن كان من دوي الأعدار ما نلزم بهذا نعم يكفر عن يمينه ولا شك يكفر عن يمينه أو أوقع ما حلفت عليه لا إذا أراد ان يرجع يرجع أوقع ما حلفت عليه ما نلزم, نلزم بهذا فهو من دوي الأعدار فإن اوقع فهو إليه الأمر وإن كفر الحمد لله نكتفي بالكفاره منه وأيضا نكتفي بقوله رجعت حتى يزول العذر فإذا زال العذر ينزم بالفعل الذي ظهرنا كلام مالك مرجوح فقول الحسن جيد هذا من ذوي الأعدار وقال مالك يقال له كفر أو أوقع ما حلفت عليه فإن فعل وإلا طلقت عليه هذا ما هو صحيح ما هو صحيح وهو معذور وعن ابن القاسم أنه يكف في اليمين بالله قوله رجعته ثم إذا أمكنه الوفاء فلم يطأ طلق عليه كلام أحسن كلام جميل أنه يكف في اليمين بالله قوله رجعته فإذا أمكنه الوفاء فإنه يطأ في هذه الحالة وإلا طلق عليه المرأة طلق عليه المراه لأن العذر غزال ما لك عذر بعد هذا أمكنك الوفاء فإن لم يطأ طلق القاضي عليه وإنسان بالطلاق لم يطلق طلق القاضي عليه لأن المرأة متضررة وعن ابن القاسم أنه يكفي في اليمين بالله قوله رجعت ثم إذا أمكنه الوطء فلم يطأ طلق عليه ولو كفر ثم أمكنه الوطء لزوال العذر لم تطلق عليه نعم إذا كفر عند ابن القاسم لم تطلق عليه إذا كفر أمكانه الوطء لزوان العذر ولو كفر ثم أمكانه الوطء لزوان العذر لم تطلق عليه والذي يظهر أنه لا بد من الفعل ما دام أنه قد زال لا بد من الفعل وينزم بهذا ويجبر عليه أنك تأتي أهلك وإل لا إذا طلب الطلاق يطلق فإن أبى الطلاق يطلق عنه القاضي يطلق عنه القاضي فإن أبى الطلاق خلاص ويحل النكاح الذي بينهم حتى يزال الضرر عن المرأة هذه الضعيفه عن المسكينه لا ضرر ولا ضرار وقال أبو حنيفة تستأنف له المدة إذا انقضت ما هو صحيح وهو مغيب أو مريض ثم زال عذره إذا كان مغيبا فهو معذور وإذا كان مريضا كلا ايضا فهو معذور ما تستأنف له المدة إذا ذهب العذر ما تستأنف له وحنيف يرى أنه استأنف له المدة إذا انقضى وهو مغيب أو مريض ثم زال عذره ثم سيناقش في هذه المسألة قال قلنا لأبي حنيف لا تستأنف له مده لأن هذا العذر لا يمنعه عن الكفارة من الكفاره يكفر الكفاره يكفر هو مريض نعم ومغيب كذلك فالكفاره يكفر وإنما نعذره بالفعل لأنه مريض ولأنه بعيد فإذا زال عذرهما فإنه من كما تقدم فالكفارة كما يقول الإمام لا ما يعني تستأنف بها المدة فهو بإمكانه يكفر يكفر قال لا تستأنف له المدة لأن هذا العذر لا يمنعه عن كفارة المرض وكذلك غيبته وعدم وجوده ما يمنعه من الكفارة يكفر يكفر فإن كفر خلاص يخفينا هذا منه فإذا عوفي الزم بما يتقدم أو رجع من مغيبه كذلك قال الامام رحمه الله قال ابو حنيفه السنه له المده اذا غابوا وهو معيب مغيب او مريض ثم زال عذره قلنا ابي حنيفه السنه له المده لان هذا العذر لا يمنعه عن الكفاره فان كان فعلا لا يقدر عليه الا بالخروج فيفعله عند خروجه وقد بيناه في كتاب المسائل المستوفاه بيناه ولا بيناه وقد بيناها في كتاب المسائل مستوفاة مستوفاه الحجج والله اعلم الحاصل يا اخوان هو الذي تقدم معنا ان المريض والمغيب يعدران ونكتفي منهما بقولهما رجعت فاذا زال عذرهما, إذا زال عذرهما الزما بالفعل كالاول وأما الذي ليس له عذر فما نكتفي منه بالكفاره ما نكتفي منه بالكفارة بل بالكفارة وايضا بإزالة شيء آخر وهو العزم يزينه بالفعل فلا بد من هذا وهذا الكلام على صاحب العذر فنكتفي منه بقوله رجعت مع كفارته لأن المرض هذا ما يمنع الكفارة إيش يمنعكم من كفارة؟ فنكتفي منه برجعت مع الكفارة ولا نستأنف له مدة لا نستأنف له مدة يبقى الحكم فيه ما ذكر الإمام رحمه الله والله اعلم الى هنا